سوره المؤمنون سوره المؤمنون ان المصطفى المجدب ذا الكرامه هو الذي يحدد هدفه في الحياة ويخطط له ثم يسعى لتحقيقه ويجعل هدفه السعي للفوز باعلى درجات الفلاح واسما مراتب السعاده قد افلح المؤمنون بل الفوز بالفردوس الاعلى إن تحديد الهدف يتطلب عدة أمور اولا يحدد الذوات وأصحاب الحقوق الذين سيتعامل معهم أجلهم الله تعالى ثم الناس ثم سائر الكائنات ثانيا يحدد أسس التعامل معهم ووسائلها اعلاها ما يحقق التوقير لهم وثانيها التعامل معهم بما يتناسب مع الأخلاق وثالثها ما يحقق التواصل الدائم معهم فتجده يتصف بمعالي الاخلاق مع الله ومع الناس فكل عضو منه تعبق منه رائحة زكيه قلب خاشع في صلاته لسان عفيف يد نديه مبسوطه بالكرم نفس زكيه جوارحه تطاوعه للقيام باعمال زاكيه عفيف الفرج امين حافظ للعهد وراعي له محافظ على الفرائض والنوافل ليفوز بالفلاح اولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يجعل هدفه دائما اسما الأهداف واعاها فيجعل هدفه الفوز بمرضاء الله تعالى الذي يدخله الفردوس الاعلى الذين يرثون الفردوس فنفسه سماويه علوية تتطلع للطواف حول العرش الذي هو سقف الفردوس ولا ترضى أن تقبع في الدرجه الدنيا بل تترقى إلى اعلى المراتب كما ترقى الإنسان في خلقه من نقطه مهينه الى احسن تقويم وأتم خلق وتبحث روحه عن الطرق العليا الشريفه الموصلة إلى غايتها ومرامها عند العرش ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق من شريعته ماء زلالا ومن حبه لبنا خالصا يسكن به فؤاده ويثمر في قلبه جنات وارفه الظلال من نخيل وأعنب ولا يتوقف عزمه حتى تنبت في قلبه شجرة الزيتون المباركه ليفوز بالانوار الالهيه فيستنير بها وينير للناس طريقهم ولا يتوقف عن عزمه حتى تنبت في قلبه شجرة الزيتون المباركة ليفوز بالأنوار الإلهية فيستنير بها وينير للناس طريقهم ويغذي أرواحهم ويحملهم معه في سفينة النجاه كما حمل نوح المؤمنين معه ففازوا بالفلاح وعليها وعلى الفلك تحملون وهذا رابعا وهو أن يتضمن هدفه تحقيق أكبر قدر من المصالح لنفسه وللناس خامسا يوقن أن أصل طريق الفلاح قائم على توحيد الله تعالى فيوحده في ربوبيته وصفاته فهو الخالق المحسن الذي أحسن إلى العبد منذ أن خلقه من طين ثم نطفه ورعاه واعتنى به الى ان انشاه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين وهو المحي المميت القوي المدبر لشؤون خلقه العالم بأحوالهم المنعم على عباده بالرزق والماء والنبات والأنعام والطعام والفلك وذلك يقتضي عبادته وحده لا شريك له وهذه هي دعوة جميع الرسل وأولهم نوح عليه السلام فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ثم تتابعت الرسل على منهجه ثم الإيمان بالبعث ولقاء الاخره ايعيدكم انكم اذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون والايمان بجميع الرسل ومتابعه الرسول والاستجابه للحجج والبينات التي جاء بها والايمان بالكتب المنزله ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون والايمان بمعجزاتهم كمعجزه عيسى عليه السلام وامه وهذا سادسا وهو قراءه سيرة العظماء لا سيما الرسل ومعرفة اهدافهم لينتفع بها في تحديد هدفه سابعا يتعرف على الطرق التي سلكها هؤلاء العظماء والوسائل التي اتبعوها لتحقيق اهدافهم فماكلهم طيب ومشروبهم طيب ويتميزون بالمواظبه على الاعمال الصالحة يبتغون بها وجه الله يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ومن ذلك أنهم متآخون يدوم واحدة في الدعوه إلى الله تعالى ويتميزون بالخشية من الله يرون في كل شيء آية تدل على توحيد الله تعالى ولديهم حاسة ساجسة تجاه الشرك ولا يعجبون باعمالهم اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ثامنا قراءة سيرة الهلكه ليتجنب اهدافهم والوسائل التي سلكوها من ذلك اعداء الرسل الظالمون من كل امه الهلكه الغرق نادمون الغثاء البعداء فجعلهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين الذين هم ماده حديث الامم وعبره لمن يعتبر فيرى أن الله تعالى لا يمنحهم مَنِيحَةً على كفرهم إِلَّا اسْتِدْرَاجًا أيحسبون أنما نُمِدُّهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَرَى كَيْفَ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيمَا بينهم أشد اخْتِلَافٍ في ظَمَرَةٍ غَافِلُونَ عن اللَّذَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ للقلب قلوبهم فَاسِدَةٌ أَهْدَافُهُمْ الْأَعْمَالُ الدُّنْيَوِيَّةُ ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون يتقلبون في غفلة الترف حتى يفاجؤوا بالعقوبات الإلهية لتجدهم في غايه العويل خطواتهم دائما في نكوس ويرجعون القهقرة يثمرون بالهذيان وقبيح الالفاظ بليدون لا يتدبرون القرآن البليغ افلم يدبروا القول إنهم ضعيف الحجة ولا يعترفون بالحقائق اهل بهتان متبعون للهوى متصفون بالبخل يتنكبون عن الصراط الواضح وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون طاغون متصفون بعمل بصيره لا يعتبرون بالمصائب يصرون على القبائح سريع اليأس في المصائب حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ لا يشكرون وَلا يَعْقِلُونَ مُعْجَبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ سَلِيطُ اللِّسَانِ إنهم لا يَتَذَكَّرُونَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلا تَذَكَّرُونَ وَلا يَتَّقُونَ وَيُصَابُونَ بِالْأَغْلَاقِ عند الْخِصَامِ ويحارون كانهم مسحورون انهم كاذبون اذ تعدىوا على اعلى الذوات بادعاء الولد والشريك له ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله هم اهل الظلم الحقيقي سبحان الله عما يصفون بينما أهل الفلاح ما فتئوا يدعونهم إلى طريق الفلاح تاسعا لتحديد الهدف لابد من معرفه ميولك وقدراتك وامكانياتك حتى تبدع في تحقيق هدفك قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الارض فدعما سبق من المتطلبات تتجمع في عقلك وقلبك ثم إلى قدراتك وميولك وجعلها تتبلور ولا تدع احدا يملي عليك هدفك الاسمى قبل النظر في المتطلبات السابقة عاشرا استعين بالله تعالى وسله التسديد والتوفيق فلا بد من الاستعانه بالله تعالى على ذلك والالتصاق بالجناب الالهي والتسلح بالدعاء في كل حين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين متوكلا على الله تعالى طالبا العصمه مستعيذا بالله تعالى من الشياطين ووساوسهم وأذاهم وقرب اعوذ بك من همزات الشياطين متجنبا حضور المجالس الشيطانية والمجالس ذات الاهداف الدنيه مستعينا بالوسائل التي تزيد من بصيرتك في معرفة الأهداف السامية وتحديدها من ذلك مقابلة الاساءه بالاحسان اذ الفعل التي هي احسن السيئه حتى يصفو الذهن ولا ينشغل بالإساءات، وهذا عشر. الثاني عشر لتحدد هدفك في الحياة، تذكر لحظة الوفاه وأنك تحتضر فما هي الانجازات التي تود لو أنك حققتها في حياتك وتود لو أنك خليت فيها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي رجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت فالمفلح الفائز هو الذي يبادر بالعمل لتحقيق هذه الإنجازات في حياته فاجعلها هدفا له قبل حضور منيته بينما الخاسر يظل غافلا ولا تتبين له حقيقة الفلاح إلا عند الوفاه قال ربي ارجعوني لعلني أعمل صالحا حين لا ينفعه الندم فوراءه حياة برزخية مليئة بالعذاب فإذا بعث واراد أن يعتذر قوبل بالقول له اخسؤوا فيها ولا تكلمون قد غلبت عليه الشقوه انه اضاع حياته عبث ولم يستعد ليوم الحساب انه لا يفلح الكافرون هذا الامر ال عشر وهو تحديد الوقت النهائي ليتم الانتهاء من تحديد الهدف وتحقيقه وعدم التسويف عشر استغلال الوقت وتقسيمه بما يتناسب مع الاهداف المرحليه وعد الوقت عدا فسال العادين حتى يفوز بهدفه فمن سعى في هذا الطريق فإن الله تعالى قد تكفل له بحفظه وحفظ اهدافه وتحقيقها له وحفظه من عقوبته اذا حلت بالظالمين وحفظه من الشياطين وعند الاحتضار وفي البرزخ وعند البعث والحساب وحفظ مكانه في الجنة من سلك هذا الطريق فقد ارتقت روحه إلى السماء تسرح حول العرش الكريم سائله الله تعالى مغفرته ورحمته وقرب اغفر وارحم وانت خير الراحمين هذا مقصد سوره المؤمنين كيف تحدد هدفك في الحياة سوره النور إن النور ان الفوز بأكبر قدر من النور الالهي وان أبرز الطرق بعد الإيمان بالله تعالى للفوز بالنور الالهي الحفاظ على العفة هذه العفة التي من فقدها خفت نور قلبه وذهب نور وجهه بل تجد الظلمة قد علت على وجهه إن أعظم خارم للعفة هو الزنا فلن يفوز العبد بالنور الالهي إلا إذا اجتنب الزنا واجتنب كل الطرق المؤدية إليه وسلك طريق العفه فجاءت سوره النور ببيان تلك الطرق فاستهلت السوره بتحريم الزنا وبيان عقوبته الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما 100 جلده ومن طرق شيوع الزنا التي يجب اجتنابها كثرة الحديث عنه وعن رواده وعظمها قذف العفيفات به واطلاق اللسان في انتهاك اعراضهن فحرمه الشارع وعاقبه بحد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولائك هم الفاسقون فالقذف يؤدي إلى شيوع الاتهامات واثاره الغرائز فتنتهك الاعراض بالظنون ويتطرق الشك إلى الانساب والابطاع وتصبح العفيفه بريا بالالسنه فتتحقق مقاصد الزنا وإن أشنع القذف قذف امهات المؤمنين إن الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم ومن الذرائع التي تؤدي إلى الزنا دخول البيوت بلا استئذان مما يفضي إلى الاطلاع على العورات فتثار الغرائز وتقع الفاحشه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ومنها اطلاق بصر الرجال نحو النساء وكذا نظر النساء نحو الرجال فالنظر بريد الزنا والعين بريد القلب قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ومما يثير الغرائز التبرج وخروج المرأة سافرة ولا يوبد زينتهن إلا ما ظهر منها وضرب النساء ارجلهن لابداء صوت الخلاخيل والكعب ومن ذرائعه العذوبه لذا ينبغي السعي في تزويج الفتيان والفتيات ليستعفوا وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم وكذا الحرص على عفاف الإماء اذا تحقق ما سبق فان العفه تتحقق باذن الله تعالى وسيمنح الله تعالى نوره لعبده الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح وإذا ما اراد العبد أن يشع وجهه نورا ويحافظ على النور الالهي فعليه بملازمه المساجد والتعلق بها والتردد عليها مصليا ذاكرا في اسم الله تعالى الذي هو أصل النور لا سيما بالغدو والاصيل في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال أما إذا له ثوراء شهوته سعيا للزنا عاشقا للنساء اشقا محرم ظانا أنه سيروي ظماء شهوته يحسبه الظمآن ماء فليعلم أنه لن يرتوي وانه يلهث خلف سراب وسيتقلب في العذاب والظمأ حتى يلقى الله تعالى وهو يلهث ليوفيه حسابه بل ستكون الدنيا في وجهه سوداء مظلمة، يتكبكب في ظلماتها وفي قعرها يظلم معها وجهه ظلمات بعضها فوق بعض اين هذا ممن على كعبه وعلى بصيرته يرى الامور على حقيقتها كالطير يرى كل شيء تحته والطير صاف كل قد علم صلاته وتسبيحه قد على النور وجهه حتى كاد سنا برقه يذهب بالأبصار ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وكما ان الماء مادة حياه الاجساد والله خلق كل دابة من ماء فكذا النور الالهي مادة حياه القلوب ولتحصل على هذا النور الالهي عليك أن تمصاعي الضوابط والاحكام الشرعيه المذكورة سابقا وان تعارضت مع هواك فلا تنتق منها ما يوافقك وتعرض عما خالف هواك فصاحب الهوى يقبل لنفسه أن يزني بنساء الآخرين ويتغزل بهن بينما لا يقبل أن يفعل هذا بنسائه ويسعى عند القضاء سعيا حثيثا ليقتص له حقه واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليهم ذعنين فان استجبت لله تعالى ولم تستجب لهواك في خوارم العفه فابشر بالفوز والتمكين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ومن رحمه الله تعالى أن عفا عن بعض الأمور التي تتعلق بالعفة وطرقها رفعا للحرج منها أنه أذن للمماليك ومن لم يبلغ الحلم الدخول على النساء جميع اليوم إلا في ثلاثة أوقات ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاثه مرات واباح للكبيره في السن التي لا ترجو نکاحا ان تلقي شيء من ثيابها امام الأجانب غير متبرجه بزينه وعفها عما يتكرر من ظهور عورة الاعمى والاعرج والمريض بلا قصد واباح الاكل من بيوت المحارم والصديق بلا اذن ولا بأس من الاجتماع معهم على مائدة واحدة ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو اجتاتا إن اعظم وسيلة لحفظ عرضك وعرض اهلك في غيابك ان تقبل على الله تعالى لا سيما في المحافل العظمى كالحج والجهاد وصلاه الجماعه فلا تتخلف عنها وعن الطاعات بحجه حفظ الاهل وحفظ عوراتهم فإن الله تعالى متكفل بحفظها فإذا حفظت الله تعالى حفظ عوراتك وحفظ أهلك في غيبتك انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه بينما من لم يحفظ الله لم يحفظ الله أهله ولم يحفظ عوراته هذا مقصد سوره النور إذا اردت أن تجلل بالنور الالهي فعليك أن تجلل طاعاتك بالعفة وطرقها سورة الفرقان, سورة الفرقان من أكرم بنور الوحي الالهي والشريعة الإلهية استطاع أن يفرق بين الحق والباطل والنافع والضار والمصالح والمفاسد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بينما من لم يكرم به فهو في غايه العمى من عده أوجه اولا انه في عمن عن معرفة طريق السعادة والشقاء ثانيا هو في غايه العمى عن معرفه عيوب المنهج الذي يسير فيه لا سيما عجز آلهته الباطلة واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضر ولا نفع ولا يملكون موت ولا حياه ولا نشورا ثالثا في عمل رؤيه طريق النجات الواضح الذي ظهرت عظمته لذا لما نزل القرآن الذي باهر العقول بجلاله وأخذ القلوب بفصاحته وبلاغته وعظمته قالوا بانه إفك رابعا انه في عمل رؤيه الأمور على حقيقتها والاستدلال عليها لذا لما ظهرت دلائل نبوه في النبي صلى الله عليه وسلم جليه قالوا إن هذا إلا افك نفترى خامسا تجده متناقضا في اقواله واستدلالاته فتارة يقول عن القرآن إفك وأخرى أساطير الأولين وثالث سحر وتارة يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء وأخرى اساطير الأولين اكتتبها وثالثة وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا سادسا تجده يتميز بالتفكير السطحي الضحل تفكير الغر لا يغوص في الاعماق ليميز النفيس من الرديء فميزانه وطرق التقييم عنده هو المظهر والزينه فيرى بان الصادق والاحق بالمتابعة هو الذي يتكبر ولا يخالط الناس ولا يمشي في الأسواق، بل ولا يمشي الا ومعه حماية من الجنود وتلقى اليه الكنوز ويملك الجنات لذا حكم بعدم صحهيه الرساله النبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها سابعا تجده عاجزا عن مجابهة الحجج ويقابلها بالاتهامات كما قابلوا الحجج الالهيه والبراهين النبويه بتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء والتلقين من بني اسرائيل والسحر انه لو كان يؤمن باليوم الذي يدان فيه العباد ويحاسبون لاعاد تقييم طريقه ومنهجه وإلا فليتحمل نتيجه تعاميه وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيره بينما من امن بالوحي الالهي آمن باليوم الآخر فعمل له فاكرم بالفرقان فله كمال النعيم جنة الخلد التي وعد المتقون وان الله تعالى اله العالمين اول من يوفيهم وعده كان على ربك وعدا مسئولا بينما اول من يتبرأ من العميان الهتهم ثمنا تجده اعمى القلب يتلفظ بالفاظ عظيمه واقوال شنيعه لا يزنها ولا يحسن تقدير ما وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا فستنزل عليهم الملائكه وسيراها رؤيه لا تسره ولا بشره له فيها ويتجرع منها اشد الوان العذاب سواء عند الممات أو عند البعث أو عند الحساب وكان يوما على الكافرين عسيرا 9 انه اعمى حتى في اختيار الصديق فلا يخلل العاقل الرزين ذا النور والفرقان إنما يخلل الشيطان الخاذل الذي يخذله في احلك الأحوال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عاشرا انه عديم الفطنه ولا يعرف المقاصد والحكم لَالسَّيَّمَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ وَالْخُطُوبِ الْجَلِيلَةِ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِنُزُولِ الْقُرْآنِ وَقَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَلَا يَنْتَفِعُوا بِالْكُنُوزِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا لِأَنَّهُ أَعْمَى الْقَلْبَ فَأَحْوَالُهُ دَائِمًا مُنْتَكِسَةٌ مُضْطَرِبَةٌ لذا يحشر يوم القيامة منتكسا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا انه لا يتعظ بغيره ولا بمن حوله فبالرغم من رؤيته للعقوبات العظيمه التي حلت بمن حوله من الأمم إلا أنه لا يتعظ وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية الحادي عشر إنه لا يحسن التفرس في الناس ولو كانت السيما واضحة جلية فهو في عمل عن رؤيه نور نبوة في قسمات وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمل عن رؤيه الصدق والطهارة في محياه وفي احواله اخلاقه سيئه ولفظه بذيء يستهزئ بالعظماء واذا راوك يتخذونك الا هزءا قائده هواه لا يسمع ولا يعقل انهم إلا كالانعام بل هم اضل سبيله وهذا هو الوجه عشر الثالث عشر انه لا يعيش إلا في الظل ويخشى نور الشمس الذي به يرى طريق النجاه وبه يفرق بين الحق والباطل فانت يا رسول الله شمس ونور وبشروق نبوتك تبين أن الكفار ما هم الا ظل لا حقيقه له وبشروقها كشف الله تعالى جهلهم واظهر عوارهم وفسادهم المنتشر في الأرض الممتد امتداد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وكلما ظهرت نبوتك وظهر الحق على يديك تقلص فسادهم وانقبض كنقباض الظل واندحر شبههم ثم قبضناه الينا قبضاً يسير والعكس بالعكس الرابع عشر انه في طريق كله تلبيس وينقطع به سالكه ولا يوصل الى المقصود كالليل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا بينما انت يا رسول الله شمس العالمين وما اتيت به غيث فيه نشر للنفوس وبعث لها وبشرى ورحمة وطهارة وبرسالتك تحيا الارواح وتسقى النفوس الظمأ وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ان عاما واناثا كثيرة الله ان رسالتك مبنيه على قواعد صحيحة متينه في البحث والنظر وفي كيفية تمييز الحق من الباطل فهي شمس تنير للانسان طريقه وتدله عليه وتجعل له فرقانا وتجعله بصيرا فطنا من هذه القواعد تعليق النتائج بأسبابها والمآلات بعلاماتها كالرياح المبشرات بنزول الغيث وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وكل غيث الذي هو سبب الحياة في الارض وسقي الخلق ومنها التميز بين المختلفين وعدم الجمع بينهما وان تشابها في وجه من الوجوه كما يميز بين الماء العذب والأجاج، فيرى فيهما حكما باهرة، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا ومنها أنها تدعو إلى البحث عن التناسب بين الأشياء المتشابهة ظاهرة وإلى التمييز بينهما بوجه من وجوه الاختلاف وان دقق وخفي فتجعل لها احكاما تجتمع فيها واحكاما تختلف فيها كالمشابهه والمفارقه بين النسب والمصاهرة وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا إنها رساله تدعو إلى النظر فيما وراء الاسباب والتمييز بين المخلوقات والتفرز والبحث في الحكم والعلل والمقاصد والبحث في الأدلة والحجج فهي قائمه على قواعد راسخه وأصول ثابتة في البحث والنظر فمن نظر إلى هذه القواعد بعين الفرقان تاكد عنده أن الله تعالى هو الرب الخالق المتصرف بالكون والمدبر لاحواله على أحكم الوجود فهو الذي خلق الظل والشمس والليل والنوم والنهار وتصرف فيها ويرسل الرياح وينزل الغيث ويحيي ويسقي ويصرف وخلق البحار والبشر والانساب والأصهار وصرفها ودبرها هذا اولا ويسمى بتوحيد الربوبيه حينئذ يتوصل إلى أنه لا يستحق أن يحب كمال الحب الا هو ولا يذل الا له فلا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وهذا ثانيا ويسمى بتوحيد الالوهيه وإذا نظر في المخلوقات بعين التفروس والبصيرة تبين له أن خالقها له صفات الكمال على اكمل وجه وانه منزه عن جميع النقائص وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ويرى أن رحمته قد غلبت غضبه الرحمن فاسال به خبيرا وهذا ثالثها ويسمى بتوحيد الصفات وهذه الاقسام الثلاثه من التوحيد تشملها كلمة لا اله إلا الله ثم إذا نظر إليك والى أحوالك وما تدعو إليه ونظر إلى الحجج التي اوردتها توصل إلى أنك رسول الله وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا هذه النتائج هي أصل النور الذي به يتحقق الفرقان والفوز والفلاح ملخصها لا اله الا الله محمد الرسول الله فما عليك إلا التوكل على الله تعالى ودعوة الناس إلى هذا الفرقان وقواعده واصوله وبذل الأسباب في دعوتهم وتفويض النتائج إلى الله تعالى فإنه لا يقدر إلا ما فيه كمال الرحمه فانت يا رسول الله استراجه المنيره في السماء الذي يهتدى به ويفرق به الحق والباطل والعلماء أقمار منيره فيها والدعاة بروجها وزينه لها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا اما ما تعور من والانتكاسات بين دول الإيمان التي تميزت بالسراج والأقمار والبروج وبين دول الكفر العمياء فما هو إلا كتعاور الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد اي يذكر أو اراد شكورا إن اهم الأمور العملية المعينه على هذا الفرقان التام عباده الله تعالى وحده والفخر بالانتساب إليه وعباد الرحمن ثم الرحمه بالخلق والتواضع والحلم والتهجد آخر الليل ودوام الخوف من الله تعالى ومن عقابه والانفاق والتوسط فيه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ومن الأمور المعينه على الفرقان اجتناب الكبائر والمعاصي وعلى رأسها الشرك فإن وقع في شيء منها بادر إلى التوبة النصوح ثم عدم شهود الزور وترك الملهيات وترك فضول الكلام وإذا مروا باللغو مروا كراما وعدم العناد فإذا ما قارف شيئا منها وذكر تذكر ورجع وأناب لم يخروا عليها صمما وعميانا ومن الأمور المعينه على الفرقان استعيو الدائم للتالف العائلي ليستقر ذهنه والهمه العالية لتحقيق التقوى وسؤال الله الامامه في ذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ودوام الصبر إن جميع الأمور المذكوره تؤدي إلى الاستقرار الذهني والاستقرار الاجتماعي والتوسط بين الافراط والتفريط ليمكنه حين اذن النظر بعين البصيرة والفرقان فيفوز باعلى الجنان وَلَإِيكَ يجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فيها تَحِيَّةً وَسَلَامًا بَيْنَمَا مَنْ لَمْ يُكْرَمْ بِالْفُرْقَانِ وَلَمْ يَسْعَ إليه فلا يُعَبِّئُ الله به قُلْ ما يُعَبِّأُ بِكُمْ ربي هذا مقصد سورة الفرقان كيف الحصول على الفرقان وما هي صور الفرقان وما هي تبعات من لم يُكرم بالفرقان سوره الشعراء من سعى للحصول على الفرقان فاكرم به كان له قدر عظيم عند الله تعالى بينما من لم يسع إليه فلم يكرم به فلا قدر له ولا مكانته ولا يعبأ الله تعالى به فلا تعبأ به يا رسول الله لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين إن شَأْنَنَا نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آية فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ فلا يُعْبَأُ الله تَعَالَى بِمَنْ أعْرَضَ عن طريق الْفُرْقَانِ وَإِن تَمَيَّزَ بِمُمَيِّزَاتٍ وَتَفَرَّدَ بِخَصَائِصَ تَشْرِئُ بِهَا أَعْنَاقُ أَهْلِ الدُّنْيَا فَلَا يُعْبَأُ الله بِالْكَافِرِ مَهْمَا بَلَغَ مِنَ الْمُلْكِ مَبْلَغَهُ كَمُلْكِ فِرْعَوْنَ أَوْ اكْتَمَلَتْ لَهُ رَفَاهِيَةٌ وَالنَّعِيمُ فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم أو بلغ القمه في الكيد والحذاقه كحذاقه السحره وكيدهم ياتوك بكل ساحر عليم أو كانت العلاقه اوثق العلاقات سواء في النسب والقرابه كقرابه آزر للخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم أو الصداقة الحميمه ولا صديق حميم ولا يعبأ الله بالكافر ولو بلغ الغايه في الحسب والجاه والشرف الدنيوي كطبقة الاقطاعيين في قوم نوح ان لك واتبعك الارذلون أو كانت له السيادة في الارض كدوله عاد والتي كانت الدوله العظمى الاولى في العالم ولها قواعد عسكرية في كل بلد اتبعه نبي كل ريع ان ايه تعبثون او كان يضرب بهم المثل في الحضاره وتقنيات والصناعة كقوم ثمود وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين أو كانوا هم اهل الاصاله بينما المصلح غريب اتي من الخارج كقوم لوط قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين أبلغ الغاية في الاقتصاد العالمي كقوم شعيب فجميعهم اهلكهم الله تعالى في طرفه عين ولم يعبأ بهم لما كفروا ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم انما يعبأ الله تعالى بالقلب السليم الذي امن بالقرآن الذي نزل به الروح الامين على قلبك فيعبأ بقلبك وبك انت يا رسول الله الذي يراك حين تقوم ويعبأ بمن امن بك واتبعك وقلب لسانه بالصلاه عليك حال صلاته وسجوده وتقلبك في الساجدين فخفض جناحك له فهو اهل لذلك وهذا تحذير لقريش والعرب الذين على كعبهم في البلاغة والفصاحه لا سيما في الشعر الذي تهاوى امام فصاحه القرآن فلا يعبأ الله تعالى باشعار الشعراء ولا بأهل البلاغة والفصاحه مهما بلغت بلاغتهم وفصاحتهم والشعراء يتبعهم الغون وليحذروا من أن يكون مصيرهم كمصير اولئك الاقوام هذا مقصد سوره الشعراء أن الله تعالى لا يعبأ إلا بمن تمسك بهذا التوحيد ولا يعبأ بمن سواه مهما علا كعبه في الأرض سوره النمل والنمل واذا اردت أن يعبأ الله بك وتستمر عنايه الله بك فعليك أن تعتني بكلام الله تعالى وهو القرآن وتتأدب معه لقد مليء هدايه وبشرا تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرا وملئ حكمه وعلما فمن صور الادب مع كلام الله تعالى والعنايه به أن تقبل عليه مبتغيا نوره كاقبال موسى عليه السلام عليه ومجيئه لكلامه وليكن انيسك اني انست نار وقبصا لك تستنير به في طريقك وتنهل منه العلم والاخبار وتستلبه متدفئا متدبرا إياه أو اوديكم بشهاب قبس لعلكم تستلون لتغشاك البركه وتنال العزه وترزق الحكمه وتذهب عنك المخاوف والآفات يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون فاهتبي هذه الكرامه وهي اكرام الله للعباد بإنزال كلامه إليهم وكرامه تيسير فهمه فإن تيسير فهم كلام رب العالمين من أعظم الكرامات اليس من العجيب أن يفهم نبي الله سليمان عليه السلام كلام الطير الذي ليس من جنس الإنس؟ إنه أمر عظيم والاعجب منه والاعظم أن يكرم الله البشر وييسر لهم فهم كلام الله وتدبره ومن صور الادب معه ان تعظم كلام الله وكتابه أشد من تعظيم كتاب أعظم ملوك الأرض وأشد من تعظيم بلقيس لكتاب الملك نبي الله سليمان عليه السلام إني القى الي كتاب كريم فمن عظم كلام الله تعالى وتعلمه وتدبره تحققت له كرامات لا تتحقق لعفاريت الجن قال الذي تفوق على العفريت قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ومن عظم كلام الله تعالى دانت له الملوك والممالك كما دنت الملكة بالقيس ومملكه سبأ لسليمان عليه السلام قالت ربي إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين إن تعظيم كلام الله تعالى يتحقق بتعظيم قسميه الشرعي والقدري أما كلامه الشرعي فهو يشمل جميع ما شرعه في كتابه من وجوب الاستسلام له وعبادته وطاعته أن اعبدوا الله واتقوه واجتنبوا معصيته لولا تستغفرون الله فتمصوا له ولا تخاصم فيه ولا تعرض عنه وتتفائل به ولا تتطير كما تغير الثمود برساله نبي الله صالح عليه السلام قال الطيرنا بك وبما معك وكذا تعظم كلامه القدري الذي ورد فيه وهو ما قدر وقوعه وهو المكتوب في اللوح المحفوظ فلا تعترض عليه وترى في تقاديره كمال الحكمة والعدل والرحمه والإحسان لتكون من أهل الاصطفاء فترى في تقديره إهلاك قوم ثمود لما تطيروا بنبيهم ومكروا به وافسدوا وظلموا وفي تقديره إهلاك قوم لوط لما اسرفوا في الفاحشه وارجفوا بنبيهم وعزموا على إخراجه لطهارته لا سيما امراه لوط التي كانت راسا الا امراته قدرناها من الغابري ترى في تقديره كمال حكمته وعدله فتعظم كلامه القدري فهذه صورة اخرى من صور الادب مع كلامه سبحانه احذر من أن تسيء الأدب مع كلام الله تعالى فمن صور سوء الأدب مع كلام الله تعالى التأمر على قتل حامله وحامل رسالته ومبلغ كلامه كحال ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام لنبيته هو واهله او التامر على اخراجه قوم لوط مع نبي الله لوط عليه السلام اخرجوا اهل لوط من قريتكم إنهم اناس يتطهرون فانه لا يقدم على اذائه الادب مع حامل كلام الملوك إلا الفاحش المتفحش عديم الحياء عديم الطهارة فاقد أصول الأدب بتجاهله إياه فهو أقل حياء من قوم لوط واشد فحشا منهم بينما من أقبل على كلام الله تعالى بكمال التعبد والتأله ان اعبدوا الله وكمال الطهاره إنهم اناس يتطهرون مع قصد نهل العلم منه وطرد الجهل عن نفسه نجا الله تعالى ودمر اعداءه اجمعين ولم يستثن منهم احد وان بلغوا من الشرف مبلغه وبلغ كيدهم غايته ان الجزاء من جنس العمل فمن قابل كلام الله بالتطير لحقه طائره ومن استقبله بالمكر مكر به ومن استقبله بعدم الطهاره واستخف به عذب بماء سيء غير طهور لا ترجى منه حياه فساء مطر المنذرين بينما من اقبل عليه بصفاء وسلامه صدر واستسلام قلب اصطفاها الله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى كيف لا يقبل على كلام الله تعالى ولا يعظم وقد تميز بالحجج الواضحه والبراهين الجليه الله خير اما يشركون والتي تم عرضها ببلاغه تاخذ القلوب وفصاحة تاخذ الاسماع كيف لا يقبل عليه وقد ملئ بالغيوب المستقبلية ومن اشرفها علوم الاخره بل يدارك علمهم في الاخره وتميز بالوعود الصادقه فامن بها ولا تكذب بها تكذيب الجاحدين ان هذا الا اساطير الاولين ولا تستعجلها كيف لا يقبل على كلام الله تعالى وقد تميز باحسن القصص وانفعها واصوبها وارشدها كيف لا يقبل عليه وقد تميز بالحلول الناجعه والقضاء المحكم في الخلافات الشديدة التي قطعت الامه الواحده فضلا عن الامم المتفرقة ليجمعها على قلب واحد إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كيف لا يقبل عليه وقد ملئ اهودا ورحمه وحكمه وعلما وعزه وحقاً وبيانا وانه ه لهدا ورحمه للمؤمنين ان هذا القرآن أهل لان يقبل عليه ويعظم ويتادب معه ولكن لا يجد ذلك موت القلب لانهم لا شعور لهم ولا يسمعه صم المعرضون ولا يراه عمي القلب انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين وما انت بهذه العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون فعظموا شان القرآن فانه كنز عظيم كلمكم الله تعالى فيه بلغتكم وتؤدبوا معه قبل أن يتحقق وعد القران القدري بخراب العالم فإنه إذا بلغ الأمر الاعراض التام عن كلام الله تعالى وإساءة الأدب في التعامل معه والتكذيب به وباياته حينئذ يرفع القرآن فترفع معه البركة والكرامه الإلهية لبني آدم فيصبح الناس وقد رفع القران من صدور الرجال واعرضوهم عن الإيمان فَيَأْقَعُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ اللَّهِ الْقَدَرِيُّ وَوَعْدُهُ وَتَقُومُ السَّاعَةُ الَّتِي مِنْ أَشْرَاطِهَا وَعَلَامَاتِهَا الْعُظْمَى خُرُوجُ دَابَّةٍ تَكَلِّمُ النَّاسَ بِلُغَتِهِمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَتَعْجَبُونَ مِنْ كَلَامِ الدَّابَّةِ الَّتِي سَتَخْرُجُ لِتُكَلِّمَ النَّاسَ بِلُغَتِهِمْ وَتُخْبِرُهُمْ عَمَّا سَيَحْدُثُ وَتُعَظِّمُونَهُ وَتَنْبَهِرُونَ بِهِ لقد جاءكم ما هو أعجب منه وأعظم وهو كلام الله تعالى الذي تكلم فيه بلغتكم وأخبركم عن غيوب مستقبلية مفصله فهل لا عظمتم بل وسيثحقق قول الله ووعده الآخر حين ينفخ في الصور نفخه الفزع ليبعث الناس ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يرون بام اعينهم كيف يتحقق كلامه ووعده الشرعي بالثواب بالحسنات المضاعفه والامن من الفزع لمن اطاعه وبالعقوبة لمن عصاه فكبه وجوههم في النار فتمسكوا بكلام الله تعالى وما يدعو إليه من عباده الله وحده امرت أن اعبد رب هذه البلده وعظمه وتادب معه وتلوه اناء الليل واطراف النهار وان اتلو القران فمن يهتد فانما يهتدي لنفسه فانكم سترون آيات القران الشرعيه والقدريه لا محاله واعلموا أن الله تعالى غير ضافل عمن تادب مع كلامه أو أساء الأدب معه وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون هذا مقصد سوره النمل التأدب مع القرآن كلام الله تعالى وتعظيمه سوره القصص من تمسك بكلام الله تعالى وعبد الله وحده ودع الناس إلى ذلك ولجا اليه واستجار به واطاع فاز بالتمكين ووراثه الأرض وامامتها والاستقرار وإن كان اضعف اهل الأرض ومن اعرض عن كلامه وعصى الله تعالى وعلى في الأرض وأفسد وتجبر بسلطان الملك أو بسلطان العلم والمال عوقب بالهزيمة ولن يحال والذل والهلاك وإن كان ظاهره الاستقرار والتمكين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوريثين ونمكن لهم في الارض ونولي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اولا إن تمكين عند اهل الأرض يتحقق إما بالتسلط بالملك والجبرود والذي يتضمن القيادة السياسية والعسكريه أو بالمال والذي يسمى بالقيادة الاقتصادية ثانيا اما التسلط بالملك والجبروت فامثل مثال له فرعون الذي تايد باقوى مستشار وهو هامان فحكم قومه بالسياسه والبطش والقتل والإذلال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيع يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نسائهم انه كان من المفسدين فكانت نهايته على يد رضيع امنت امه بالله تعالى وعبدته وحده وامنت بكلام الله تعالى ووعده ان اراده إليك وجعلوه من المرسلين فلما خفت على رضيعها من القتل لم تضمه إلى صدرها كسائر الأمهات إنما القته إلى جوار الله تعالى فرددناه اليها سريعا بعدما صار بين يدي فرعون وأحبه وتربى في بيت عدوه فرعون معززا مكرما مرموقا رعاه كل أهل مصر وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى اينا فعنا او نتخذه ولدا وحصلت له حوادث كلها تقول أنه لن يعود إلى مصر فخرج منها خائفا يترقب فالقى بنفسه إلى جوار الله تعالى مفتقرا إليه مستمرا في نصرة الضعفاء فامنه الله تعالى واكرمه بالاستقرار والتمكين المحلي على يد صاحب مدين لا تخف نجاة من القوم الظالمين بل اكرم باستقرار يفوق ما كان يرجوه وفي طريق عودته إلى مصر القى بنفسه الى جوار الله تعالى عند الطور ان يسمد في ام إنك جواره فامنه انك من الآمنين وارسله الى اعت جبار في الأرض وشد عضوده باخيه وجعل له سلطانا وبشره ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما بآياتنا انتم ومن اتبعكم الغالبون فرجع إلى مصر الرسول فتحقق وعد الله تعالى فيه فكان هلاك فرعون وذهب ملكه على يد الطفل الرضيع ملكه الذي ورثه من آبائه منذ قرون وسعى هو في تشييده ما يزيد على 50 سنه تلاش في لحظه فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين فلاستقر له ولا تمكين ولا بقاء هذه تفاصيل دقيقة لقصه موسى عليه السلام لم تشهدها يا رسول الله وما كنت بجانب الطول اذ نادينا وما كنت ثاويا في اهل مدين قصصنا عليك لنؤمنك وتطمئن بأنك على حق وليصاحبك الأمان عند خروجك من مكه ملقيا بنفسك إلى جوار الله تعالى ونقضي لك في مهاجرتك المدينه قرينه مدين كما قضيناها لموسى عليه السلام في مهاجرته مدين من الأمان والاستقرار والتمكين حتى تعود إلى مكه منتصرا نصرا مؤذرا متمكنا اماما وتحل العقوبه على اعدائك الذين علوا في الأرض وأفسدوا كما حدث لاعداء موسى عليه السلام ثالثا فاذا تساءلت لما لم يعاجلهم الله بالعقوبه فيمكن لاهل ايمان كما مكن لبني اسرائيل ذلك لعده حكم اولها رحمة من ربك ان اخر عقوبتهم ولم يعاجلهم بها ولانهم لم يأتهم نذير من قبلك فكان هذا شيئا جديدا عليهم ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولتتوالى عليهم الحوادث فيشهدوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم فلعلهم يؤمنون ولتتوالى عليهم الايات والمعجزات لالا يتحدجوا بقولهم وربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ولتظهر حجة الحق فيروه واضحا جليا ومن الحكم في عدم معاجلتهم بالعقوبه أن الله تعالى يحب امهال عباده إلى أن تقوم عليهم الحجة مرارا وحتى يرد جميع حججهم وتساؤلاتهم فنمهلهم حتى ندهضها ويظهر تعنتهم بتعللهم باي عله لرد الحق كتعللهم بالعلل المذكوره آنفا وكقولهم لولا اوتي مثل ما اوتي موسى فنتأنى بهم حتى تأتيهم الاجابه واظهرها ايمان مخلص أهل الكتاب ليديقن وانه صلى الله عليه وسلم اوتي مثل ما اوتي موسى عليه السلام وكتعللهم المتهافت وهو خوفهم من مهاجمه القبائل لهم وتخطفهم وذهاب جاههم وزيادتهم عند العرب اذا امنوا وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا فداتهم الاجابه بان اكرمناهم بالحرم والامان والرزق على كفرهم اما نكرمهم بعد ايمانهم اولا نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا واخر الحكم في عدم معاجلتهم بالعقوبه ان الله تعالى يحب التأني حتى يظهر بطرهم وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها وحتى يستحكم ظلمهم فإذا نزلت عليهم العقوبه حينئذ كانت عادله حكيمة طبعا اما اذا تسالت ما هي قواعد التمكين والإمامة للمؤمنين المستضعفين اولها أن التسلط بالملك والجاه والمال والزينه لا يركن اليه فهو متاع زائل لا بقاء له ومنها ان الوعد الالهي الحسن بالتمكين للمستضعفين من المؤمنين متحقق فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه وانه أبقى وأثبت ولا يزول ما دام على المنهج الالهي وأنه خير من ذلك المتداول بين الكفار اضعاف مضاعفه وخير مما يرجوه المؤمنون وما ادخره الله لهم في الاخره خير من جميع ذلك ومنها ان عاقبه التسلط بالملك والمال أليمة وخيمه اعظمها يوم القيامة حيث الذل والتبرؤ بين المتسلطين والاتباع والشركاء والعذاب كما امتعناهم متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وكذا في الدنيا ومنها أن المؤمن يحب أن تكون الاخره همه لالا يستعجل قطف الثمره ومنها أن الوعد الالهي بالتمكين والفلاح معلق ببذل الاسباب الشرعيه فالم لا تغريه الأسباب المحرمه فاما من تاب وامن وعمل صالحا فرسا ان يكون من المفلحين ومنها أن لا يتعلق القلب بالاسباب وإنما يتعلق بالله تعالى وأن البشر ليس لهم ادنى مشاركة مع الله تعالى في تحقيق النتيجه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة وانصفاء النفوس واخلاصها وحسن القصد وعدم التحول على الشرف في الأسباب المبذوله له أثر كبير في تبدل الاحوال الى التمكين والامامه وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وكذا حسن الظن بالله تعالى بانه سيحقق مقصدك ومنها التسليم بما سيقدره الله قبل نزول القضاء والارتياح والرضا بعد نزوله وان تعتقد ان هذا القضاء سواء وافق المطلوب ام لم يوافق فيه خير كثير وكنوز وافرة ثمينه قداها الله لك خلف ستائر المصائب له الحمد في الأولى والآخرة وأن الله تعالى هو المتصرف بالكون والممالك والأموال فهو قادر على قلب النظام الكوني فيجعل الليل سرمدا أو النهار سرمدا إلى يوم القيامة فمن اله غير الله سيمنعه أو يرد قضائه ومنها أن يعلم العبد أن تعاور الممالك والأموال بين أهل الإيمان وأهل الكفر فيه خير كثير فلم يجعلها بيد الكفار ليشيع الكفر فتكون على المؤمنين ليلا سرمدا ولم يجعلها بيد المؤمنين نهارا سرمدا حتى يطغى المؤمنون وانما تتعاور رحمه من الله تعالى لمراجعه النفس ولمعرفه نعمه الله ولعلكم تشكرون ومنها أن الله تعالى جعل الخوف والاضطراب ملازما لامته الكفر واهله واهل الفسوق حيث يخشون زوال ملكهم والخوف من تقلباته لذا تكررت ويوم يناديهم ثلاثا عند بداية هذا المحور وانتهت بي ويوم يناديهم ليزداد اضطرابهم فبناؤهم متهافت سريع السقوط غير قائم على اساس صحيح ولا قواعد متينه خامسا والنوع الاخر للطغيان هو الطغيان الاقتصادي الطغيان بالمال كقصة قارون واتيناه من الكنوز ما انم مفاتحه لتنوء بالعصبه اولى القوه فهو مثال للامه التي تبغي وتستطيل بجبروت المال وتفتن الناس بمالها واقتصادها وتقنيتها ويسعى فيها المؤمنون ببذل جد الاسباب الشرعيه والوسائل الاصلاحيه ولكنهم يعجزون عن الوقوف أمام هذا البغي والفساد ويتمخض الشر ويزداد الفساد والظلم ويطغى فرح البطر ويستمر افتتان الناس به وتتهافت القلوب عليه وتتهاول في ايده اليه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم حينئذ تتدخل يد الله زافره لتخسف به فخسفنا به وبداره الارض فابتلعته الأرض وابتلع الداره لتحطم الغرور والكبرياء فذهب خاصئ امالعون عاجزا لا ينصره أحد سادسا لقد ضربت لنا قصتها فرعون وقارون مثلا عاليا في أن البوار للمفسدين مهما علوا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وتقاعد لنا قاعده عظيمه في انه من اتقى الله وأصلح وبذل الأسباب الشرعيه للاصلاح ومحاربه الفساد وان كانت وسائله ضعيفه قليله فان الله سيبارك فيها ويضاعفها فتسمو لتغير الأحوال من جاء بالحسنه فله خير منها وان هلاك المفسدين المتجبرين من كمال العدل لا ظلم فيه ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون سابعا خلاصة ما سبق إن القرآن هو منهج الحياة وهو مصدر القيم وبه تتحقق الانتصارات والتمكين والامامه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وإن المصائب التي تعترض طريق المسلمين ما هي الا احد اجزاء طريق التمكين فما خروجك من مكه مهاجرا الا احد اسباب التمكين كخروج موسى عليه السلام من مصر فرجع اليها ليكون هلاك فرعون وجنوده على يديه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وإن التمكين والامامه المرتقبين أعظم مما ترجو بل ليخطر في الاذهان كما نزلت عليك رساله ولم تكن ترجوها وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وأن الاختيار والتمكين كله بيد الله وحده وفي شرعه فلا تتعلق بالكفار لما ترى من علوهم في الأرض وتجبرهم ولا تستجد منهم نصره ولا تظنن أن مناصرتك للكافرين المتعالين طريقا للتمكين ولا يصدوك عن الطريق الالهي بترضيبهم إياك بما عندهم من خيرات اذا تابعهتهم وترهيبك اذا خالفتهم بل استمر في طريق الدعوة إلى الله تعالى وادع إلى ربك وتجنب طريق الشرك بجميع صوره الاصغر والأكبر سواء بالتعلق بالأسباب والتوكل عليها أو ببذل الاسباب المحرمه او بالتشبه بالمشركين في توصيلهم لطرق التمكين مخالف للمنهج الرباني لتضيع صبغتك الإلهية اذ الاتفاق في المظهر ينتهي إلى الاتفاق القلبي ولا تكونن من المشركين وعلم أن كل سبب لا يرضاه الله تعالى فهو هالك ساقط وان الاسباب الشرعيه التي تغي بها وجه الله تعالى أسباب مباركه ونتائجها مباركه وتؤدي في نهايتها إلى هلاك سلطان التكبر بالملك والمال كل شيء هالك الا وجهه وأن كل عمل قصد به غير الله تعالى فهو هالك فالله جل في علاه هو الذي يحكم العالم ويدبره له الحكم والليه ترجعون هذا مقصد سوره القصص ان من عبد الله وحده ودع الناس اليه واستجار به مكنه الله تعالى وورثه الأرض وان كان أضعف الخلق بينما من اشرك به وعصاه وافسد وتجبر عوقب بالذل والانحدار والهلاك وان كان تجبر بسلطان الملك والمال